حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم اغتسل الآن بغيمات وسناب جاء الحق وزهق الباطن وبنى قوسا نصر مباطل وعلى غزة ان تغتسل الآن بغيمات وسناب لا والمجد المثل رفعوا الرايات وما فرتد المحتل ورحل بأيدينا سوف نحررها عد طير لبيتك انا اوان العودة حتى يشدو الحق بالصوت لا يا طير الحلفة في يا طير لبيتك انا اوان العودة حتى يشدو الحق بالصوت عد يا لديه للأوطار ونا بيتك كالأقصار جاء الحق وزهق الباطل, وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، وبنى قوس النصر مقاتل، وعلى غسّة أن تغتسل الآن بغيماً وسنابل. جاء الحق وزهق الباطل، وبنى قوس النصر مقاتل، وعلى غسّة أن تغتسل الآن بغيماً وسنابل.